لا يصلحاء الا الاشقاء الذي كذبروا كذب ولى وسيعجنه الاشقاء الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عندكم من نعمتم ولا سوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى وَنَلَ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِي مَنْ فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَادًا بَأَمَنَ اليَتِيمَ فَلَن تَقْهَرُوا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَن تَنْهَرُوا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّ بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ان قَدْ وَنْك وَرَفَعْنَا لَكَ عِكْرَك فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّمَا فإِنَّ فَأْصَلْنِي وَتَفَضَّلْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ